وَأَذَ مِنَ اللهَِّ وَرسُونِهِ إلَ النَّ سَومَ الحَج الْأَكبَ وَأَذَانُ مِنَ اللهِ وَرسُونهِ إلَ الن سَوومَ الحَج أَْكبَ أن اللهَّ بَرِي أُمِنَ المُشكينَ وَررسُولُ فَإِن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 قُصوكُم شَي وَلَمْ يغَاهِرُ عَلَيكُم حَدَ فَأَتِ مُ إلَيهِم محدَهُم إلَ مُدَّتِهِمْ إِ اللهَّه يُحِبّ مُتَّقِين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 شَرِيكِينَ عَهْدٌ عِندَ اللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة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 117. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون 118. وإن مكثوا بِعَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أُمَّةَ الْكُفْرِ فَقَاتِلُوا أُمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا إِيمَانَ لَهُمْ لعلهم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 117. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين 118. ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله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 سَاجِدٌ لِلَّهِ مَن آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ الله إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ اجعلتم صفايت الحج وعمره المسجد الحرام كما امن بالله كما امن بالله واليوم الاخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا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 يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنس استحب الكفر على الايمان ومن يتولهم من فؤلائك هم الظالمون قل ان شيئًا وأنتم كم وأموالٌ قد ترفتموها وأموالٌ قد ترفتموها وتجاوةٌ تخشع لك سدها ومساكن تربونها أحب إليكم أحب إليكم من الله ورسوله فجهد في سَفين فَتََّ صُوحَ يأت يَلههُ بأَمر واللههُ لا يَهدٍ قَمًا فَسِ في لَقَدْ قَدَّرْنَا لِسَعْرَنكُمْ اللَّهُ فِيمَا وَقْتَ لَكَ ثِيرَةٌ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُنْعَمُوا عَلَيْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ وَعَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ ثم 126. والله رفور رحيم 127. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم سَفَ يكُم اللههُ مِ فَضُهِ شَ الله عَمٌ حَكم قاتِل الذيذينَلَ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 119. قالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأخواههم يباهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أما يؤفكون 119. اتخذوا أحبارهم باني لا ياكلون اموال الناس بالباطل ويعصون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب ال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 119. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحرمونه عاما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 فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ في الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ إِنَّمَا تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَيَسْتَخْدِرُ قَوْمًا غيركم وَلَا تَغْدُرُهُ شَيْئًا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 112. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها 113. وجعل كلمة الذين كفروا السفلا 114. وكلمة الله هي العليا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِنْ تُرْخِفَا فَثَقَالُ وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن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 وَلهَّهُ عَليم بِ مُتَّقين إِ ماَا يَسْتَأذِن كََّذينَ ل يُمِنونَ بِلهِ وَْيَومِآخِرِ وَتَابَة قُلوبُهُم فَهُم فيِي رَهبِهِم يتَوالدَّدُون وَلَو 118. وقعدوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين 119. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا فِتْنَةٌ وَفِيكُمْ سَمَّاعٌ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ لَقَدِ ابْتَغَوْا فِتْنَةً مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ, وظهر أمر الله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 119. وإن تصبك وَإِن تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون 110. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ قُلْ أَمْ تُنْفِقُونَ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّنْ يَتَقَبَّلَ مِنكُم إِن كُنتُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ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 غُنْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقُ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قوم لَا يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدْخَلًا وَلَئِنْ أَلْقَوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعطُوا مِنْهَا اِرْتَدُّوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا منها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 صدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله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 117. ورسول الله لهم عذاب أليم 118. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إنكم لهم فان لهنا رجها فان لهنا رجها مخلدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سورة تنبئهم 119. قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون 110. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله أَنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ عَفَا عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كانوا بَابُهُم مِ بَع يَأمُرونَ بِالمُكَرِ وَيَهَونَ عَ المَرُ ف وَيَقَ بِبُونَ أيدَهُم نَسُ اللهه فَنَسهُم إِن فقينَهُ فَسِفُون وَدَ اللهَّ مُنَ بِقَوْمٍ وَالْكُفَّارِ نَارٌ جَهَنَّمَ مَوَاضِعُ دِينٍ فِيهَا هِيَ حَصْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا شَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَاسْتَمْتِعُوا بِخَلْقِهِ فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلْقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلْقِهِمْ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 119. والأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله يظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 110. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أوليان يأّرُونَ بِالمَع فِي وَيَهَونَ عَُّ كَريِ وَيطمونونَ الصَّلَ وَيُطمونونَ الصَّلَةَ وَيؤتُونَ الزَّكَتَ وَيُطونَ اللهه وَرَصُول كيم <تصفيق> <تصفيق>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 119. فإن يتوبوا يقف خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومن صَدَّقًا وَلَنَكُونَ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُم مُّعْرِضُونَ فَ بِهِم نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْفَى اللَّهُ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ 112. والله علام الغيوب 113. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات 114. والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَسْتَغْفِرُ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وَقَالُوا لَا تَنفُرُوا فِي الْحَرِّ قُلِ النَّارُ جَهَنَّمَ مَا أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا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 فَقْعُدُ مَعَ الْخَالِفِينَ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ بَدَا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ 119. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون 110. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاء وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم 119. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون 110. أعد الله لهم جنات تجريون فَتَهَلَ أَنْهَارٌ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ يُؤْذَنُ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَّبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سيصيب الذين كفروا Amin. 107. والله غفور رحيم 118. ولا على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 111. فينبئكم بما كنتم تعملون 112. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم خَلَفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا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 111. ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم 112. والسابقون الأولون لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا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 119. والله سميع أَلَمْ 110. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو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 الله عَليم حَكم والَّذينَ التَّخَدُ مسجدًا بِرَارَهُ وَنْكُ فرُرَ وَتَفَريقَم بَيينَ المُؤِّنين وَتَخْرقَ بَيل المُؤِّنينَ وَعِرُ حَارَضَ اللهَّه وَرسُلَهُ مِن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 117. ومن تقوم فيه, فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين 118. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير بنيانه على شفاجر في نهار على شفاجر في نهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في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 عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم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 خَيْم وَمَنْ كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لأبي shay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 انه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم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 صَامُوا وَلَا مَخْمَصَةَ في سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطْؤُونَ مَوْطِئَ إِيذَا يُظَادُّ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِن عَدُوٍّ 119. بِهِ لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين 110. ولا ينفقون لفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا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 لِيَجِدُوا فِيكُمْ غِلظَةَ وَعَلَّمُوهُ أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زادت هذه 117. فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون 118. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا كافرون 119. يرون أن اَوْ مَرَّتَيْن ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ من صَرَفُوا